فإذا انشقت السماء فكانت وردة تسهى فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَرَبَطُوا الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ربكما تتذبان تعرف المجرمون بثيماهم فيؤخذ بالمراط والأقدام فبأي آلاء ربكما تتذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آج هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن آل فبعي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف قام ربه جنتا وقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان